<تصفيق> وُلْهِمَ إِلَيَّ أَنَّ مُسْتَمَعًا فَرٌّ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا وَشَرِيكَ بِرَبِّنَا أَحَدٌ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَنُفِيهِنَّ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عن الله كذبا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان يبعث الله احدا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 وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرُّوا رَشَبًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوَ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ ماءً غدقاً لنفتنهم فيه ومن يعرق عن ذكر ربه يسذكه عذاباً صعداً وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً وأنه لم تدعوا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 إِلَّا يجيرني مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إلا بَلَاهُ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ يَمْشِي فِي غَضَبٍ مِنَ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 عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُوْهَى عَلَى وَجْهِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن يَكْتَظَمُ الرَّسُولُ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِمَمَ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا